وكان يامر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولا اِذِ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مُؤْمِنًا النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وجتبينا